قالوا أنومن لك واتبعك لارذلون قال وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُوا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول لمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليهم نجر لنجري إلا على رب العالمين أتبلون بكل ريع لاية تعبتون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبدين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء قُلْ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت فموذ المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر لنجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين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 كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين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 كذب أصحاب لئلك المرسلين إن قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واعطيعون وما أسألكم عليه من نجوم وما أسألكم عليه من نجلي نجلي إلا على رب العالمين أوفر فلكين ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن له بو آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض لعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لني فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون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 فلا تدعو مع الله إله ناخر تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك نقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقلني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نذيم يلقون السمى وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون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 بسم الله الرحمن الرحيم طاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بلاخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بلاخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في لاخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ان قال موسى لأهله اني اناست نارا ساتيكم ساتيكم منها بخبر نواتكم بشهاب قبس لعلكم تصدنون فلما جاء اهنود ينبركم من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما جاءتهم آياتنا مبصلة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا وعلى واد نمل قالت نملة قالت نملة ويا أيها النمل دخلوا مساك لكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة أن تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب لكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها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 بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما لآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلون يا أشكر أمكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 لَمَّا جَاءَتْ قِيلَ عرشك عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّامَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ رهم ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجدون بالسيئة قبل الحسنة لولا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في نرض ولا يصلحون قالوا تقسموا بالله لن لَهُ وَأَهْلَهُ وأهله ثم لنقول أن لوالده ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا ذمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطان قال لقومه أتاتون الفاحشة أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أهلكم لاتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون